بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أنزل إليك فلا صاد كتاب ميم يكن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 إلا أن ق ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم ا ل ن س ل ا م ي ه ا ل ذ ي ن أ ر س ل إ ل ي ه م ولن س أ ل ن المرسلين فلن ق ص ن ع ل ي ه م ب ع ل م و م ا ك ن ا غ ا ئ ب ي ن و ا ل و ز ن ي و م ئ ذ ا ل ح ق ف م ن ه ل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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا, ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا ا إ ل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 فما ب د أ ك م تعودون فريقا ه د ا وفريقا حق عليهم ا ل ض ل ا ل ة إ ن ه م اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون أ ن ه م مهتدون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 ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت ي فمن اتقى وأصلح, واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم, حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 إ ِ ن َّ الذين ََِّ كذبوا ََُ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا واستكبروا َََُْْ عنها ََْ لا َ تفتح َُُ لهم َُْْ أ ََ ب و ابواب ُ تُفَتَّحُ لَهُمْ أبواب السَّمَاءِ لَا َْ أ ب َُ السماء ََّ ولا ََ يدخلون ََُُ ا ل ج َ ن َّ ة َ حتى ََّ يلج ََ الجمل ََُْ في ِ سم َِّ الخياط َِِْ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 ونادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف رجالا يعرفونه م بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أ ه ؤ ل ا ء الذين أ ق س م ت م لا ينالهم الله برحمه و د خ ل و ا ا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا أ ن ت م تحزنون ونادى أصحاب الجنة أن الجنة م و س و ع ل ي ن ا ل ن ا رزقكم ا ل ل ه ق ا ل و ا إن ا ل ل ه ه ح ر م م ا ع ل ى ا ل ك ا ف ر ي ن الذين ه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 يوم ي أ ت ي ت أ و ي ل ه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت, ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا, فيشفعوا لنا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 فاقلت سحابا ف ق ا ل ا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات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 ب ك موسوعه على ر النابلسي للعلوم ا ل خ ل ق ب س ل ا ذ ك ر و ا آ ل ا ه الله لعلكم تفلحون قالوا أ ج ئ ت ن ا ل ن ع ب د الله وحده و ن ذ ر ما كان ي ع ب د آ ب ا ء ن ا ف أ ت ن ا بما تعيدنا ف أ ت ن ا بما تعيدنا إن كن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 س ل ك ت م و ه ا أ ن ت م و ا ب ان ك م ن ا من ا ل ان ي ل ا ل ه ن ل ه ن ا من ا ل ا ه ا من ا ل ا ا ف ن ا ن ي ك و ف ا ن ي ك و ا ك ن ي و ا ك من ي ك من ك من ا ل من اجل ي ن ف من اجل ن يكون ف ض ن ا و ا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 وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 وان كان طائفه منكم آ م ن و ا بالذي ارسلت به وطائفه ة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون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 أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم أجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا من امنا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 و ل ك ف ر ع و ن ب ا ل س ن ي ن و ن ق ص من ا ل ث من ا ج ا ت ل ع ل ه م ي ذ ك ر و ن ف إ ذ ا ج ا ء ت ه م ا ل ح س ن ة ق ا ل و ا ل ن ا هذه و إ ن ت ص و ن ا م سيئة ي ط ي ك و ا ب م و س ى و من م ع ه أ ل ا إ ن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 فلما أ ف ا ق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسى ان ي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك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 والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه قال بن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي, قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا أ بما فعل السفهاء منا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 ما أشرك آباؤنا من آباؤنا أشرك قبل وكذلك ن ا ر ي ة من بعدهم ه أ ف ت نفصل ا بما ع ل المبطلون وكذلك ن ف ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون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 اولئك هم الغافلون ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلصدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا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 وان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون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 يبطشون بها أ م لهم أ ع ي ن يبصرون بها أ م لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها و ل د ع و ا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 「こんなに人生を送ってくれ」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 و َ إ ِ ذ َ ا لم َْ ت َ أ ْ ت ِ ه ِ م ب ِ آ ي َ ة ٍ قالوا َُ ل َ و ْ ل َ اجتبيتها َََ قل ُ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ت َ ب ِ ع ُ ما َ يوحى الي ََّ من ِ ربي َِ هذا ََ بصائر ََُِ من ِ ربكم َُِّْ وهدى َُ و َ ر َ ح ْ م َ ة ٌ لقوم ٍَِْ يؤمنون َُُِْ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 ب د ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام